محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبي الامر الله فلا احد أبر في قول لا منه ولا نعم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في جود ولا كرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطافه حبيبا بارئ النسم منزه عن محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحم فيه واحتكمه وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم. فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في جود وفي كرم أتيت والناس فوضى لا تمر به إلا على صنم قد هام في صنم مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم في ظلم اصم عمي. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من الرمم يا النبيون بالآيات فانصرمت وجيتنا بكتاب غير منصرم أسرى الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم وقدموك جميع الأنبياء به والرسل تقديم مخدوم على خدمه صلى وراءك منهم كل ذي شرف ومن برسول الله يغتنمه حتى اخترقت طباق السبع فوقهم في موكب كنت فيه صاحب العلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في إداج من الظلم وبالتترقى إلى أن التمنزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي تفت السماوات أو ما فوقهن بهن على منورة درية اللجوم مشيئة الخالق البار وصنعته وقدر الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماً لا يقار لها على جناح ولا يسعى على قدم وطيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي.